حصريا على موقع دي جي كيمو دوت اتعود تبقى لوحدك عادي عشان مش عليه عشان ما تمشى تسمع منهم لا خليك هيكملوا عادي من غيرك مش هيحزوا بحاجة بعديك وانت هتتعزب وحدك اصلك في كل مكف صدمة صد صد صدمة صدمة والقلب با متضمر ومشعر جلازا يمر انا بنبرد اعصاب احساس با متحقر راس بنعنمت جشتنو مفعال على شمس وضعي الحالي فائد مشاعر يا ما باش في حاجة فضلات تليفوني بقلب فيه ولمحت أنا صار زماني أيام أنا كنت مريح بالي وادي ومشتابا <تصفيق> وقرنت زمان بالأن ولقيت الفرق ده ساليبان يا زورت ده وبقى وبقال كده من فترة واخروف في نص الليل واتمشى تحت المطر واشكل نفسي من نفسي عادي واجوبني ما نقص لقلبي دعبني وشريت حياتي برجع وضميري بياني واجي على بال حبيبتي دي كانت جنة وقلبة نار وبلائس وليتقف عيني تظهر لي باشوفها بكل نهار وبصبر نفسي واقومي انسى الفاضي ما كانش حوار وانا لما بتيجي سرتها بدمع حتى وانا في هزار رغم الدنيا خدت حبايبي بسانيه ما بقتش لا عشت لال وحديه والوحده بتدمرني في الباب على نفسي عادي مش باين عشان بكون بتودع قدري الوجعه الثاني حول لي ده مغير انا كل ما اقول حرمتي خلاص اتعلم من غلطاتي بلقين انا ما اتغيرتش غلطاتي عادي كربونا من الماضي ما بقيتش انا فاهم نفسي بشكل طبيعي طب انا كده عادي فاهمه بجد ان انا عن نفسي بقيت مش راه انت يا اللي انت قولت انا صاحبك ده انا كنت دايما جنبك و جاي و طلبك انك تقف حس لقيت كل الكلام في ما مبقيتش اشوفه صادي ووقعت هو عالعادي ما حدي حد و قدت انا عيني فتحتي لقيتني في دنيا انا ما عارب المرات خنا غريبه عليا ازاي بتاع وحاولت افهم اكتر ما فهمتش عادي ما فهمت انا انا نفسي نخرج منها عشان والله ما حبيتها لسه غنيت عن كل حاجة نايره وبقت صياع وخربا كان اي حاجة بطلبها في ثواني عادي بتدي مصر واسكر وكل حاجة بسيطة ودخلت عيشة جديدة وبقت خلاص متضمر وأعونا